berke In... أعط him. Yeah tan lonjivu <analyze anthropology> فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متن قَدْ عَلِمَ مَا تَنْقُصُ الْأَعْيُنُ أَعُوذُ فالكذبوا بالحق لما جيههم فهم في What? تبصرة وذكرا لكل عبد منيب <تصفيق> Lillo veut diwa inscri na لَبَّتْ قَوْمَ النُّبُوءِ قُمُوا نُوحٌ وَاحْفَظُوا لَنَا كَتَبَ وَفَوْمُتُمْ بَعْرٌ كُلٌ كَلَمٌ وَصْلُ فَحْ قَارِئِ هَذِهِ لَا بل هم في لبس من خلق جديد قال قد خلقنا So I'll call Mo وجيء السكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الص celik jorn vuint Onji وجيء الشكرة الموت في من هذا فكشفنا عنك غطاهك فبصرك اليوم حديد ولقى الله